أبوس خشمة وينشده ويش وينش وينش وينش وينش وينش لونه ومحبتي له ما وراها طماية وقدره وشارك فيه خزونه وذر عدولي خبيث الطباية فرقة وفرقة فرقة الله بعونه الحقد من قلبه على الكبد ماية اكحل عدوك لين تعمي عيونه البس الهغله اللبس لو كنت جاية لو عشت عمر عيد وانت هنا ضايع وما تقضي من العمر ضايع العند يوم يغامر الرجل دونه وأعمار غيرك مثل عمرك ودايع ولي لقيت اهل الدهر يشتكونه لا تشتكي ظهرك على كل صايه ظهرك على كل عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود 22 70 70 7 اي